السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا أما بعد فإن حاجة الأمة الإسلامية والأمة جمع ماسة إلى فهم القرآن وتدبوره فالقرآن العظيم هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به هدي وأجر ومن حكم به عدل. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وتلاوة القرآن لها أجر عظيم ومنزلة عالية عند الله عز وجل ومع ذلك فإن فهم القرآن وتدبره والعمل به هو المقصد الأسمى والغاية القصوى وقد قال ربنا عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال أيضا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والحقيقة للآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ونحن في فيما سبق ذكرنا وأشرنا إلى أن أجل العلوم وأفضلها هو ما اتصل بأحسن كلام وبأعلى كلام له قدر وله شرف وهو القرآن وهو كلام رب العالمين ومن أجل العلوم التي ذكرنا والتي أشرنا إليها وأشرفها إن لم يكن هو أجلها علم التفسير وقد قال أحد المشايخ المعاصرين وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته أصول في التفسير قال منصه من أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره فصلا في شرف علم التفسير فقال ما معناه أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله وذلك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحد ثلاثة أشياء إما بشرف موضوعاتها وإما بشرف صورها وإما بشرف أغراضها وكمالها. فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاث وذلك قال وهو أن موضوع المفسر كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وصورة فعله إظهار خفيات ما أودعه منزله من أسراره ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وأما غرضه قال وغرضه التمسك بالعروة الوثقى التي لم فصام لها والوصول, والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا فناء لها وقد ذكر عدد من المفسرين مقدمات ذكروا فيها موضوع التفسير وفضله وقواعده منهم الطباري وابن كثير والطهر بن عشور وغيرهم رحمة الله, جميعاً رحمة الله عليهم جميعا إذن موضوعنا في هذا الدرس هو مدخل إلى علم التفسير ولعلنا بإذن الله عز وجل ستكون لنا محاضرات ودروس متتالية في علم التفسير بأنواعه وبأصوله وكل ما يخصه بإذن الله عز وجل حتى نخرج من هذه الدروس وقد استفدنا في يعني استفدنا أمورا كثيرة في هذا العلم العظيم وهو العلم الذي فيه بيان كلام الله عز وجل فالتفسير إذن هو بيان معاني كلام الله بقدر الطاقة البشرية والمفسر الذي يتولى التفسير هو مبين لمراد الله لذلك هاب يعني خاف جماعة من سادات التابعين فمن بعدهم الخوض في تفسير القرآن والاجتهاد في معانيه واكتفوا بما سمعوه من أسلافهم وما دلت عليه لغة العرب لذلك كان لابد لتفسير كلام الله من أصول وضوابط وقواعد يجب مراعاتها حتى يفسر القرآن كما أرد الله فلا يتقول على كلام الله بغير علم وهذا العلم الذي يضبط هذه القواعد والأصول هو علم أصول التفسير وعلم أصول التفسير معناه الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في فهم التفسير وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن كيف فسر سابقا وكيف نفسره الآن والجواب عن السؤال الأول وهو كيف فسر القرآن يكون ذر الجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم خاصة منهم تفاسير السلف ومن اقتفى أثرهم السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم وأما كيف نفسر القرآن فبالاعتماد على قواعد وأصول التفسير حتى يعتمد الصحيح في التفسير ويتجنب الخطأ فيه وفي علم أصول التفسير وأول ما يذكر في مسائله هو المرجع في التفسير أو كما يقال مصادر التفسير أو كما سماها ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير سماها بأحسن طرق التفسير فلا شك ولا ريب أن أول مصدر من مصادر التفسير هو القرآن الكريم وهو ما يسميه أهل العلم تفسير القرآن بالقرآن قال ابن تيمية رحمه الله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أحسن الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما في مكان فقد بسط في موضع آخر ولا يشك عاقل أن الله هو الأعلم بمراده من كلامه كما قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد طبق هذا, قد طبق هذا الأصل وهو تفسير القرآن بالقرآن ففي الصحيح في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه يعني فاهموا من الظلم ما تدل عليه اللغة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ففاهموا أن الظلم يشمل أشياء كثيرة كما سنذكر قال, قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك يعني ليس الذي تفهمونه والذي تظنونه إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعيظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ففسر عليه الصلاة والسلام القرآن بالقرآن وبيّن أن الظلم في الآية ليس هو مطلق الظلم بل هو الشرك وهذه الطريقة التي فيها تفسير القرآن بالقرآن قد اعتنى بها عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عباس ومن التابعين كمجاهد بن جبر وقاتاد بن دعام السدوسي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأكثر المفسرين خاصة الحافظ ابن كثير وشيخ محمد لمين الشنقيتي وغيرهم من أهل العلمي رحمهم الله وجزاهم الله خيرا والملاحظ أن تفسير القرآن بالقرآن يأتي على نوعين نوع واضح بين لا يحتاج إلى إعمال العقل واستقراء النصوص والجمع بينها ونوع بخلاف ذلك يحتاج إلى اعمال العقل والجمع والاستقراء فمن أمثلة الواضح البين قوله تعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فعندما نريد أن نفسر نقول ما معنى النجم الثاقب أو ما معنى الطارق نقول الطارق هو النجم الثاقب إذن هذا تفسير الطارق وقوله تعالى أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن هو الولي من هم أولياء الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم المؤمنون المتقون وكقوله تعالى وبشر المخبتين ما معنى المخبتين نجد التفسير يأتي بعدها وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذا هو معنى المخبتين فهذه الأوصاف هي التي بيّنت معنى المخبتين المخبت هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه ويصبر على ما أصابه ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله ومن ذلك أيضا إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان خلق هلوع ما معنى هلوع؟ الهلوع إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يمنع غيره إذن هذا النوع الأول الواضح البين الذي جاء متصلا بالكلمة التي يورد فهمها أما النوع الثاني هو عمل المفسرين من الصحابة إلى من بعدهم إلى المفسرين المعاصرين وهو الربط بين النصوص والجمع بينها وهذا في الحقيقة مجال اجتهادي فيه إعمال للرأي والنظر ولكن هذا الرأي والنظر ليس مطلقا هكذا بل هو منضبط بقواعد الشريعة وهو أنواع كثيرة منها حمل المجمل على المبين فمن ذلك مثلا قوله تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين فما معنى يوم الدين هذا مجمل جاء مبينا مفصلا في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا أردت أن تفسر يوم الدين ففسرها بآيات الانفطار ومن ذلك أيضا مثلا قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فهذه الكلمات اختلف فيها العلماء فما هي هذه الكلمات؟ بينها ربنا عز وجل في سورة الأعرى فقال قال أي آدم حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومن الأنواع أيضا من أنواع التي فيها اجتهاد وفيها جمع بين النصوص حمل العام على الخاص فمن ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قرون ف كلمة المطلقات معرفة بأل وأل تفيد الكل في العموم أي تفيد الاستغراق يعني أن كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قرؤ وهذا اللفظ عام يشمل في الأصل كل مطلقة لكنه قد جاءت آيات عديدة تخصص هذا العموم تخصص بعدة مخصصات من ذلك؟ قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ايضان حملهن فخرج بهذه الايه من عموم المطلقات اليائسه من المحيض أي كبيرة السن وخرج واللائي لم يحض أي الصغيره التي لم تحض بعد و خرج أيضا وأولاة الأحمال أجلهن أيضان حملهن الحامل إذا طلقها زوجها تبين منه إذا وضعت أي أن طلاق باء يجب أن يعاد بعقد جديد أو إذا طلق ثلاث فيجب أن تنكح زوج غيرها وخاصه القرآن أيضا غير المدخول بها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها يعني لا ليس عليها عدة اصلا إذا لم يدخل بها ومساله فقهيه أنه إذا خلى بها فانا كثيرا من العلماء قالوا هي في حكم المدخول بها فأثبت له العقدة والله تعالى أعلم ومن الأمثلة أيضا والأمثلة في الحقيقة كثيرة جدا ومفيدة جدا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة آية نقرأها كثيرا ونسمعها كثيرا فهل كل, فهل كل ميتة حرام أكلها لا الجواب أن الميتة حرام إلا ما خصصه الله في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم فأباه الصيد الذي يموت في فم الكلب المعلم ومن الأنواع أيضا حمل المطلق على المقيد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالدم مطلق قيد بقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله به فالمحرم من الدماء هو الدم المسفوح أما ما بقي في العروق فهو معفو عنه ومن الأنواع أيضا تفسير من أنواع تفسير القرآن بالقرآن حمل الموجز على المفصل وكذلك حمل المبهم على الموضح وحمل لفظة على لفظة أخرى مثلا لذلك تفسير الفراش بالمهاد والبساط في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وقوله ألم نجعل الأرض مهادا وقوله والله جعل لكم الأرض بساطا فإذا جمعنا هذه الآيات نجد أن الفراش هو نفسه المهاد وهو نفسه البساط كذلك مثلا تفسير قوله تعالى حجارة من سجيل بحجارة من طين في آية أخرى وعلى كل حال ويعني من الأمور التي تتصل أيضا بتفسير القرآن بالقرآن والتي ينبغي على المفسر أن يكون عارفا بها القراءات المتواتره لأن القراءة المختلفة في المعنى هي بمثابة آية مستقلة تبين المعنى من القراءة الأخرى أو قد تثير معنا جديدا فمن الأمثلة أيضا قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وفي قراءة أخرى يصدون فما الفرق بين يصدون ويصدون قال العلماء يصد إذا صد بنفسه إذن هو الفاعل هو الذي فعل الفعل والذي صد وهو صد بنفسه تولى هذا الصد أما يصدون فهو من فعل يصد أصد أي أصد أي غيره قال الطبري رحمه الله يعني بذلك يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم ويمنعون من المصير إليك كذلك غيرهم فجمع رحمة الله عليه بين القراءتين في موضع واحد في تفسير واحد ولم يشر إلى القراءة لكنه يفسر عندما يجمع القراءة ولا يقول أن بسبب هذه القراء القراءة أحياناً, أحيانا يقول وأحيانا لا يذكر فعلينا أن نفهم تفسير العلماء على ماذا بنيت أحيانا قد يبني المفسر قوله على قراءة شاذة ولكن لا, لا يبين لك فتظن أن هذا خطأ منه ولا وكذلك مثلا قوله تعالى وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ ما معنى يطهر أن ينقطع عن المرأة الدم فيجوز لزوجها أن يقربها وفي قراءة أخرى حتى يطهرن وما معنى يتطهرن أن يختسن فدل ذلك أنّ المقصود هو الطهر انقضاء الدم ثم الاغتسال وقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو جاء احد منكم من الغائط النساء فلم تجدوا ماء فتيمما صعيدا طيبا ما معنى لمستم لمستم لامس يلامس لامس ملامسه الملامسة هي التي تكون بين اثنين والمعنى هنا هو الجماع وفي قراءة اخرى او لمستم فاللمس يكون من جهة واحدة لمس الشيء اذا من جهته الذي لمسه فيحمل هنا جمعا بين القراءتين المتواترتين الصحيحتين ان اللمس هو الملامسة فيكون اللمس ناقضا للطهارة الصغرى على قول إن حملنا اللمس على الملامسة فالملامسة هي الجمع فيكون ناقظاً للطهارة الكبرى فقط أما قد يجمع بينهما قال بعض العلماء أن يكون اللمس ناقظاً للطهارة الصغرى وبدله التيمم وتكون الملامسة ناقظة للطهارة الكبرى فيكون التيمم بدلاً عن وصل الجنابة فجعل من فسر هذا جعلهما كآيتين منفصلتين كل قراءة تفيد أنها آية مستقلة وبعضهم قال اللمس هو الملامسة وحمل هذا على الآخر ومن ذلك أيضا قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا وفي قراءة أخرى عند الرحمن ليس عباد الرحمن عند الرحمن فيجمع بينهما أن الملائكة عباد الله عباد الرحمن هم عباد الله وإذن هم عنده يسبحونه ويقدسونه ويعظمونه وكذلك قوله تعالى لقد إنما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ف هذه قراءه ان سكرت وفي قراءات اخرى سكرت بدون تشديد وقد بين قتاده رحمه الله من ائمه التابعين الجمع بين القراءتين فقال من قرأ سكرت مشددة قال يعني سدت ومن قال السكرت مخففة يعني سحرت قال السيوطي رحمه الله وهذا الجمع من قتادة نفيس بديع فهذه يعني فيما نذكر أمثلة يسيرة ونبذ في موضوع تفسير القرآن بالقرآن وأنواعه أكثر من هذا لكن نكتفي بما ذكر نظرا لذيق المقام وحتى لا يطول عليكم الأمر هذا الدرس قد ذكرنا فيه مقدمة في أصول التفسير ويعني نبذة صغيرة وذكرنا فقط نوعا من أنواع التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن وهو المصدر الأول من التفسير وهو أحسن طرق التفسير كما ذكر العلماء والله تعالى أعلم إن شاء الله في الدرس القادم نحاول إكمال باقي المصادر أو أكثرها والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد